في الماضي قامت كل الدنيا كل الدنيا يا ما تنفرقت ومعتصبا واليوم الالف المحروم يبينا ويغرفنا الدمع يصرخنا ولكن دون صدى وخليفتان وخليفتان وخليفتان وخليفتان ولكن دون صدى يصرخنا ولكن دون صدى لفتاة القذل من هذا الطهول الذي كشف عورتي ونزع عني خماري وجبابي وقال لهذه خرق التربل التطرف والطائفية يصرحنا ولكن دون صدا يصرحنا ولكن دون صدا يصرحنا ولكن دون صدا يصرحنا ولكن فأين الخليفة الذي سيلبي النداء ويرد عنك إيجاد طغاك هذا العدوان ويصون الحرمان ويكثف دموع القرامج والسكال ويفك قيد الرجال وإذا بالصمت يلق الكون وتحبس في الصدر الأنار شيدت وبناها أجداد فلماذا ننسى فيا إخوة الكراف لا خيار لكم ولا ملجأ لكم إلا بالرجوع إلى القرآن لتقيموا به سلطان الإسلام في أرض الله فإن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن فما أنزل الله القرآن ليقرأ على الموتى أو تباع آية كثماء أو تزدان به الجدران والصالونات وإنما أنزله الله ليهدي به العباد فيخرجهم برحمته من الظلمات إلى النور ويفك رقابهم من الاستعباد إلى عبوذية رب العباد ومن ذيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة فإني أهيب بكم يا أخوتي أن تنهضوا وتنفضوا عن كاهلكم تراب التنين وتضموا جهدكم إلى جهد الرجال الصادقين في العمل الدؤوم في إعادة هيبة الإسلام واستئناف الخلافة الثانية على منهاج النهوة لتبرئوا ذمتكم بين يدي الله فلا يخذل بعضنا البعض واستعينوا بالله على ذلك لتكتب لكم العزة في الدارين وتفوزوا برضوان الله اللفء الكون وتحبس في الصدر الأناد وإذا بالصمت يلفء الكون وتحبس في الصدر الأناد <أني> ماذا ننسى أمجادا شيدك وبناها أجداد <أني> ماذا ننسى أمجادا شيدك وبناها أجداد أنسينا العزة أمجاد anna anasina alzaa am an واخيفتاه واخيفتاه واخيفتاه اين المعتصم ونخوته اين الفاروق وغيرته اين المعتصم ونخوته اين الفاروق وغيرته آآ آآ آآ ويعود صلاح الدين ليرسم ثانية فينا فينا البسمى لن نبقى في الدنيا غربا الفجر القادم فيه البنس للقلب المكنوم شفا إن الخلافة عائدة لا محالة إن شاء الله فليقول عنها ما يقوم وليزرع حولها كل الشبهات فغد لناضيه قريب